بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مطهره بأيدي سفره كرام بره وجل الإنسان ما أتفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا أشأ أشره كلا لما يقض ما أمره فاليوم اننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شققا فانبث ما فيها حب و عنبا و قطبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٍ باحكت مستبشره ووجوه يومئذ عليها ضبره ترهقها قتره اولىك هم الكفرة الفجر